بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من حقق حلمك في حفظ القرآن أنا متأكد الآن كل أخ وأخ عندهم حلم يبغون يحفظون القرآن الكريم حقق حلمك في حفظ القرآن ماذا تريد أن تحقق بحفظة الكتاب الله عز حقق حلمك في حفظ القرآن إعزاز وتقديم الدكتور عبدالله الملحم فكيف تخلص من هذه الفكرة الاثماتيكية لكل ما حفظت نسيس مجموعة متميزة تقودنا لتحقيق حلمنا في حفظ كتاب الله ذلك الحلم الذي تسوق نفوس الكثيرين لتحقيقه نستمع في الشريط الثاني الخطوات الأساسية لحفظ القرآن الكريم والأفكار الأوتوماتيكية فابع المادة حياكم الله في بداية في الشريطة الثانية وإن شاء الله تقولون استمتعكم في الشريطة الأول لكن أبغاكم تسمعوني الآن في الثاني الثانية ما هو بس بأذانكم أبغاكم تسمعوني بقلوقكم بعقولكم والله الله في التطبيق الآن سنتطرق إلى خطوات أساسية لتحقيق حلمنا في حفظ القرآن الكريم هذه الخطوات هي محاولة لإحداث طريقة تفكير تستعين بها على حفظ القرآن الكريم نبغى ننشي فيها خطوة خطوة ونبغى يعني تطبيق لها الغناه على خطوات سهله بس معقده ما في شيء معقد عندنا لكن لكن تحتاج الى تخطيط هذا شو الخطوه الاولى يقول علماء ان اول خطوه لتحقيق حلمك ان تحدد ماذا تريد الخطوه الاولى حدد ماذا تريد واحد يقول لي يعني احنا عارفين يعني ان النبو نحفظ القرآن الكريم شو رايكم ان عمليا فيه لا من الاخوة والاخوات ما يدرون ايش يبغون يعني يوم بيحفظ القرآن يوم بيحفظ خليل يوم بيحفظ طلب العلم اشنا ما يدري هو وين رايح بالضبط اول خطوا عشان تحفظ في حفظ القرآن الكريم اللي تحفظ وتلس جلسة تجلسة راح نفسك وتجسر إني أنا الآن أبقى أحفظ كتاب الله عز وجل بس ماذا تريد أن تحقق من في حفظ قرآن الكريم أنا شديد من مرات أسأل في مراتي أقول لهم يعني طبيعة حلمكم في حفظ قرآن الكريم واحد يقول لي طبيعه مني احفظ القران الكريم وواحد ثاني يقول لي انا اريد ان احفظ القران الكريم حتى احرر غزه في فلسطين فحد الشخص اللي قال لي حتى احرر غزه في فلسطين ليتشخص بس كان يعني معناها انا حلمي اني احفظ كتاب الله سبحانه جل عشان يكون عندي حتى يقودني الى التهاد والى الطاعة والى الجنة كل سهل الان انت تعرف ماذا تريد ولذلك عشان انت تكون يعني مصلم لتحقيق حلمك اربط حلمك في حفظ القرآن الكريم باشياء اخرى كبيرة يعني في بعض الناس انه انا يعني نحفظ القران الكريم يقولون يعني الناس الان المسلمين قتلول في فلسطين قاعد كل المسلمين لا يحفظوا القران الكريم كيف لا شوف والله لو اليهود يعترفوا ويحسوا ان المسلمين بدهم يرجعوا لهم كتاب الله لحسوا ان هذه بدايه نهايههم لو فحن فعلا بدين نرجع كتاب الله عز وجل ماه فقط لمجرد الحفظ وإنما حتى يكون غاية كبيرة عندي إذن ماذا تريد أن تحقق تحفظك في كتاب الله بحقبة لكتاب الله عز وجل تبغى حط هدفك كبير وحدده قرم إني أنا أبغى أحفظ القرآن كامل ليش كثير من الطلاب جالسين في حلقات تحفيظ تلاوات طلاب بيعذبوا الطلاب في مدانه تحفيظ القران الكريم وما هو واضحه الرؤيه عنده ما حدد ايش يبغى ماذا يريد الخطوه الاولى حدد ماذا تريد ايش تبغى من حفظ الكتاب ايش تبغى من حفظ, حفظ, حفظ الكتاب وهل انت تبغى تحفظ ولا لا مهم جدا يقول علامة ان في هذه الخطوة حدد ماذا وليس كيفا يعني انت اول ما تقول يعني انا افغل احفظ كتاب الله هذا اللي انا افغال وابغى احفظ كتاب الله عز حتى استعيد به على طلب العلم وعلى الطاعة وعلى اللهاد على طول اللي يصير وبجي تعوارك وبطبارك ويعني اشياء انت عن هذا و بتقول انا وين وين الحبوصة مشاغلي ودراسي وعملي وولادي بتجيه حوارك كبيرة يقول علماء الناس في هذه الخطوة حدد ماذا اولا وليس كيف يعني انت الان تجزم بعد سماعك الان لهذا تجزم اني انا بحفظ القرآن الكريم انا حافظ القرآن حافظ بغض النظر كيف و لذلك انا ما في الدورة كيف تحفظ القرآن الكريم وانما حقق حلمك ليه لان كل واحد عند حلم يستطيع ان يحققه نحن ما في الظروف اذا في هذه الخطوة تحقق ماذا تريد وقلنا ايش ماذا وليس كيف في شيء هام جدا في هذه الخطوة انك انت تعرف قدراتك من داخل قرارة نفسك يعني كثير من اخواني وخواتي اللي سمعوني الان في حدهم في قرارة نفسهم من داخل عارفين ان احنا نستطيع ان نحبب بعضهم محروق من داخل يقول الابد احبب اعرف من نفسي انا كان اجيب ممتاز في الدراسة اجيب و اعرف نفسي مني و مني انا بخير و يقولون عني فاشا و احبين و يقدر يعني اعرف قدراتي لكن اتجاه لها انا اقول في هذه خطفة قرون علماء انك تحدث ماذا تريد ماذا تريد الحيفة انت ما حدثت انك تريد انك تحروف كتاب الله عز وجل كاملا الا لان انت من داخل قراعة نفسك تأذف انك انت استطيع وتأذف انك تقدر ولذلك في المثل الكبير يقولون اذا كنت تعتقد انك تستطيع او لا تستطيع فانت على حق يعني اذا انت تعتقد انك تستطيع انك تحفظ كتاب الله عز وجل معناها ان انت في قرار ربك تحفظ انك انت عندك قدرات تأهلك انك تحفظ فلا تخفي قدراتك ولذلك نجس اللي يعني في الدراسة ضعيفين الحفظ كتابه اصلا ما عند حلم ان لا يحفظ القرآن وليس لك فيه ان هذا نفسه ان حفظه ضعيف ودافظه ضعيفه ولذلك انا اقول لاخواني وخواتي اللي هما الان عارفين قدراتهم من داخل قرارة انفسهم حارفين انهم في الدول يحفظون بس ما ما عارفينش الطريقة عليك باول خطوة انك تحدد ان افغى احفظ وماذا ليس كيفا وبدأ منك تتعرف قدراتك اذا حتى تصمم في هذه الخطوة وقلها لكم نصيحة وانا مجذبتها من قرارك نفسي اشرك الناس في تحقيق حلمك يعني انت الان في هذه الخطوة ايش حدثت ماذا تريد وقلت ماذا وليس كيفا يعني خلاص ماذا حافظ حافظ ولان انا اعرف قدراتي بالداخلي اشرك الناس في تحقيق حلمك يعني انا اول ما بديت احفظ رفت لما العياني قلت لها أقرأ اشتد عيلي إني أحفظ القرآن لأنها الآية خلاص يعني عندي هم حسن عندي رجالة عيلي بديت عشت بكها معاك رح تلبسي قلت لها يعني أقرأ اشتد عيلي يا رب خلي بابا يحفظ القرآن يا رب خلي بابا يحفظ القرآن بديت أخلي حولي جو رحت للوالدة الله يخلجي تعيلي أبي أحفظ القرآن القريب تعيلي الله يوفقني ينبخ قرآتي وخواتي ما تدرون كيف أنا لما أشراكت الناس في تحقيق حلمي كيف صارت عندي هدف وطاقة بغو الهدف اللي أنا أرائعها بالناس وإن همتي عشان الله تدروه لا لا لا الهدف اللي الإنسان في البداية فعلا تجري همه وطاقة فقد يسر قد يصير عنده خطور وملل لما يكون من حوالينا ناس يساعدونا ويحسدوننا على الحظ شو اللي هو لما يكثر يكون في ناس من حولنا يشجعونا واتذكر مره في ثالث على الحظ على المراجعه صدقون ان بنت صغيره جاءت وقالت وين الحذب اللي تكفت ليه إذا أنا بأخذ بقراء الكريم ودعيني وأنا دعيت لك بأي شفقت أحفظ كانت هالكلمات بذبتتي لحدي وقود نفس الشيء الواجدين آمده وقرهاش سويت في الحفظ يولدي ها تراني يدعيها سويت في الحفظ كل هالذي الأشياء تعا وقود تدفعلي إني أحفظ في ناس يعني في احد الدورات المجتمة لها سلام قال بس فيه يعني المقول المشهور ان استعينوا على قضاء حوائجكم بالكثمان يعني احد ما يجي اقول لكم اخواني يعني هذه في الامور العظام اللي ترتف عليها يعني لما تكشف اسرارك يترسب عليها امور كبيرة فتستعين في قضاء حوائجك لكن هذه انت تريد ان تخبر من حولك عشان يشكرونك ويحطونك طاقة لكن يعني انتبه يعني لما تقول للناس اللي حولك انتبه ان فيه اشخاص امين وفيه ثلاثين احلام فلبت اثر فيهم لكن اشرك الناس في تحقيق حلمك عشان يدفعوك الخطوات حدد ماذا سري وانا اتمنى الان من اخواتي وخواتي انهم يحددون من قرارت انفسهم انهم ايش خلاص احنا نحفظ القرآن الكريم تانيا طيب شهر الخطوة التانية خلونا نسير الى الخطوة الثانية مع بعض يقول حلماء النفس الخطوة الثانية لتحقيق حلمك حدد اعداق ووسائل محددة يعني الان انا في الخطوة الان ايش حدثت ماذا اريد حدثت بني اريد احفظ قرآن كامل واعرف عن قدراتي واشفقت الناس بحقيق حلبي. الحمد لله هذه الخطوة الاولى حل هذا يكفي؟ لا لا لا لابد ان تحدث اهداف ووسائل محددة بحيث انك انت تصل الى حفظ القرآن الكريم اول حاجة في الاهداف انك تحدث متى ستحفظ القرآن الكريم فتقولي ان هذا السؤال هو اهم سؤال تطرحون على انفسكم احنا نفعل عن حدامنا ماذا نريد او نحفظ القرآن الكريم الخطوة الثانية تحديد وسائل محددة اول شيء في الوسائل المحددة والاهداف متى اريد ان احفظ لأنك إذا ما قلت وتألت نفسك هذا السؤال متى سأحفظ القرآن الكريم لو ما تسألتك هذا السؤال وتحدد وقت معين من خلال تحفظ القرآن صدقني صدقيني يا خي بتمر عليكم السنة والسنتين والثلاث والعشر ما حفظتم القرآن لأنكم ما حددتوا زمن معين من خلال تحفظون القرآن ليه كانوا علماء النفس ان هذه خطوة من اهم الخطوات ان يتحدث متى وحدث معين وزمان لهذا العدث ليه قالوا لان لي العقل الفاطل اذا ما حدث له زمان ما يساعدك على تحقيق الحل لكن اول ما تحدث متى وتحدث زمان معين عقلك الفاطل سيعطيك إحاءات ودعات ووسائل جديدة عشان تستطيع أن تحقق حلمك في هذه الفترة الزمنية المحددة وذلك إخواني اللي عندهم مشاريع كبيرة لو قالوا أحد أخوان خطوا بنسوي مشاريع كذا وكذا لكن ما حددوا مساء تمر عليهم سنوات هذه المشاريع لم تنفى البحر لأنهم ما حددوا متى إذا انحد المتى وحد يسألني يقول لي يعني طيب يعني ايه دكتور أنا ممكن أقول أنا مثل حلاء والحفظ والبقراء خلال سنة لكن بعدين يعني افتشفنا غروب ما تسمح باكرها سنتين ليس المقصود من كلمة متى نحن يعني بنصير مئة بالمئة ضغطين يعني حين يقول خلال سنتين على اخلاص ثلاثة منها خلال سنتين ولو لو خلصوا قرآن خلال سنتين لا ما نجبه ليس هو المقصود هذا المقصود ان انت يصير من داخل عندك فكرة متى ستحفظ على اساسها انت تحدث مقدار الحفاظ ووقت الحفاظ لكن بعدين لو انت قلت خلال سنتين وحفظت خلال سنة تخير وبركة لو قلت ثلاث سنتين حطك إلى سنوات ونبغب خير وبركة لكن المقصود دائم يكون في خطوات أو لكن المقصود أنه دائم يكون في تحديد للفترة الزمنية لأنه مهز جدا داخل تحت هذه الخطوة لتحديد أحداث وسائل محددة قضية هامة جدا في علم النفس تسمى التطمين التدريجي او الـ. هذه الخطوة تقول يعني ان الانسان حتى يحقق حلم كبير في حياة لابد ان يجزئ هذا الحلم الى خطوات تدريجية يعني يبدأ بخطوة مقولة خطوة سهلة يخطوها الان ثم خطوة اكبر منها ثم خطوة اكبر منها فيحق لنفسه خطوات تدريجية حتى يحقق حلمه الكبير بدون هذه الخطوات التدريجية ما يستطيع ان يحقق حلمه لان الحلم يصير كبير يعني الان في حلم واحد ده الحلم حدث ما ده اولينا الكتور وقف كامل وحددت منها اخلال سنتين لكن الحين انا بديت احقق حديث للقضية طبعا اقول له من الخطوات التدريجية يعني شوه يعني انت الان دف ادي احفظ خلال سنتين شو معناها معناها كل سنة تحفظ خمسة عشر جذر يعني شو معناها معناها انك تقريبا في كل شهر تحفظ جذر أولو اذا الان انا انتقل من تفكير انك خلال سنتين الا ان المطلوب مني الان جلقم وتدريجيه الان اني احفظ خلال هذا الشراب جزء نو اني جزء نو بعدها اني تقريبا استطيع احفظ تقريبا 17 جزء قد نقول 15 جزء وراجع بعدين في نائة السنة اذا المقصود بالخطوات التدريجية اني انتقل من الكل اليان فلسة خلال سنتين اندي احفظ القرآن ولا خلال سنوات اندي احفظ القرآن الى اني جزعته خلال سنة معناها احفظ قمت جزء معناها خلال شعر اندي احفظ جزء نص معناها اشبعناها خلال يوم كم احفظ وهكذا بهذه الصورة تصبح القضية سهلة جدا وبنفسر في هذه القضية ان شاء الله في اخر فقرة من فقرات هذه الدورة اللي خطة تحطه القرآن الكريم لكن انا اضع الاساس الان في هذه الخطوة احنا قلنا خطوة ثانية ايش هي حدث اعداق وتعلم حددها اول شي تحدد مثلا تبغى تحقب القرآن كله وبعدين قلنا لا تنسى الخطوات التدريجية خطوة خطوة انا في هالاسبورة كمس احقب عشان احقب حلي اني احقب في هالسنتين ولا تنسى ونحن حين في هذه الخطوات على منافس قلون هذا القانون إذا فشلت في التخطير فأنت تخطط للفشل شاعل الكثير الآن لم يسمعون الكلام قلوا يا الشيخ هذا حفظ القرآن الكريم يعني مركة من الله عز وجل شاعل كلام سنتين الخطوات التدريجية أقول لكم إذا فشلت في التخطير رغم أن حفظ القرآن ورغب مننا بركة ورغب مننا خير ورغب نحن نقوم بالمعولة ولذلك حديثنا اول ثلاثة اشياء ثلاثة ضبور وقد كل البحلاط والدعاء وقد من لكن مع ذلك نحن نحتاج الى التخطيط صدقوني انا اتحدى اي انسان حفظ كتاب الله عز وجل بدون تخطيط لابد اخواني وخواتي من التخطيط خذونا نسقل الى الخطوة الثالثة الخطوة الثالثة هي تخيل النتيجة التي تريد يا سلام يعني احنا الخطوة الاولة نحنا نبغى نحدد ماذا ما نريد والخطوة ثانية نبغى نحدد اهداف وثال محددة خطوة التبريجية ماذا نريد ثالث يقول نفس الان اذا حددت ماذا تريد حددت الوقت اللي تبغى والخطوات التدريجية عشان تصل الى ماذا تريد الخطوة الثالثة المطلوب معك ان تتخيل النتيجة التي تريد ما اسهل هذه الخطوة لكن تقول انها هي اكثر الخطوات ان الكثير يتساهم ان الكثير تقول انها هي أكثر الخطوات المنسية رغم سهولتها يقول علماء الناس أنت لما تتخيل النتيجة التي تريد بيحصل لك ثلاثة أشياء أساسية أي شيء يا ثلاثة أشياء الأساسية عليها ملاحظة أكثر تبدأ تلاحظ وسائل أكثر تبدأ هناك اشيات غايبة عنك تبدأت لحظة ولحظة اكثر تبداع اكثر يصير عندك ابداع بوسائل وسائل الحفوض وفي طريقة الحفوض وفي العقض نفسه وايضا يتغتب عليها حماس وهبه اكثر تخيلوا معاي الان انك انت تتخيل نفسك ولكن انت الان تتخيلين نفسك وانش انت وانت حافظين لكتاب الله عز وجل خلنا نوقف الان مع هذا التمرين تخيل نفسك انك الان حافظ لكتاب الله عز وجل يعني اقضي ولو الان ثانية تشوف نفسك انك حافظ لكتاب الله تخيل الصورة شالصورة شا اللي تشوفها تتخيل صورة المستقبل الآن ومستقبلك في حفظ القرآن الكريم شو تشوف نفسك حاول انك تخلق صورة من داخلك ولو اشعرات ستقولي انت الآن لما تتصور هذه الصورة في داخلك يا سلام لو هذه الصورة تكون في آخر 45 دقيقة يضمتها وتتخيل نفسك ونت حاطب الى فتاب الناعز وجل تصير الهمة والحماس والإبداع والملاحظة الأكثر والوسائل الأكثر اللي تجيلك عشان تحقق هذا الحلم سنكون هنا هذا المجرد واني جربته كنت لحني اتصور نفسي كم نضاعدة هذه القاعدة النفسية كنت اتصور نفسي اني انا حافظ كم لحظة نفسي ان الناس في بكتاب الله عز وجل واني اقرأ غير كان هذا الشعور يعطيني حماس هائل كذب الفترة اللي احسي الفتور وبلغ اللي بنتي بنتقادر لما صور هذا الصورة يرجع للحماس وتبدأ تجيني يعني زي الإنحاءات واللحظات الأكثر كانت هذه الصورة صورتي والحماس لا تغير عن بادي يوم رحت الكندا وكنت حقبت القرآن وتمسى وباقي مراجعة وكنت احري فاير على نفسي على سنة الآن وغربة في الغران لكن كانت هذه الصورة في بالي اللي فرتي واتحبتها بلاد وجدت مؤمن الناس بالقرآن فبديت اقول احني خليشوا خلفي في المنطقة اللي هذا فيه في <تصفيق> حفاظ سبحان الله حتى في فلقيت مؤمن المسجد حاكم لكتاب الله عز وجل فقلت له يعني يجيب انا انا حبطت القرآن كريم وقعه راجعة اصلي انا ولا اوضع راجع اديك الله عز وجل سخر هذا المؤذن وبدأينا الراجع مع بعض لو مثلا عندي هذه الصورة اللي انا حقاها في بعضي وصورة في المتقبل وحق هذا الحلم والخي المتيجة مني ديني هذا الفكرة ما تعاد يعني يعني ما جاء كل فكرة يشوف من حول من حول حقور وسألة وهكذا اذا يا تخير تخيروا النتيجة التي تريدونها من اسهل الامور لكن تعطيكم طاقة وريعة لو انت والواحد منكم الان يحط الحديث اللي احنا قلناها في بداية يحطها قدامنا في الحجرة وهو قاعد يقرأ يقال لي صحب القرآن اقرأ ورقه ورقه ورقه كما كنت ترفل في الدنيا وهو يشوف نفسي يخيل نفسه انه قاعد يصعد الى الجنان شوف الرحلة الايمانية اللي احنا ذكرناها في بداية الدورة لما عندك تستشعر وتستشعر انك ملت في القبر لك الكتاب بكتاب العز وجل وانك ساعد تاخد بغلول يصحبه القرآن الكريم قبل ما تنام شوفوا الحماس اللي يجيكم على الحطور وفي ملاحظة أنا لما قلت للإخوة في الدورات يعني ثقيا تجي تريد في واحد منهم قال لي إلكتور يعني قال لي يعني شي تخيلت فيه قال أنا تخيلت أني أنا إمام الحرم وإني تاحث أنا أبن الناس بغيث لكن يقولوا أنا سوصت خيالي يعني تحلمت من أحد علمة الحرام خلاص يعني ما تقول أكثر وكذا يقول ستحيث من حلمي يا جماعة خلوا وتحلموا يعني تخيلوا حلمكم هذا ستجدون طاقة عجيبة علماء نفس دا دايما يتكلمون عن هذا يقولون يعني يعني أن دايما الإنسان الذي يتخيل يسفح عند الإبداعات كثيرة ولا يعني يطرحون قصه قصه مضحكه ان في خره القدم الامريكيه كان فريق استراليا دائم ينهزم بالفريق الامريكي فمدرب استراليا طرحت عند هذا بشكل ان الانسان يتخيل النتيجه الذي يريد فطلب من طلب من لاعبيه انهم يتخيلون انهم يفزون على امريكا وانا يعني تخيلون المباراة وكيف انهم قاعدين يحزمون امريكا وطلب منهم انهم يتخيلون هذا المشهد يوميا لمدة سنة وهم يوميا بعدين يطلعون انهم من الامخصهم يحزمون امريكا يفزوا عديد بعد سنة وعند سعديد طبعا ان شهر يتخيل انفسنا طبعا ما هو بقصد لا فان يدغبهم ودغبهم بجد يعني في أرض الواقع لكن يطبق منهم لهم يتخيلون هذه النتيجة كمساعدة يقولون لا احنا رحنا في المباراة في توليئة مع امريكا يقولون احنا في امطس شوفا يقلب الامريكيوزا يعني اكعد طريق العالم اللي احنا قاعدين نتصور ونشوف نفسنا الهاتف كل يوم فكانت النتيجة انهم هزموا أمريكا هزيمة ساحقة إذن إن احنا الآن, أحنا الآن في حفظ القرآن الثرين لما أنت تتخيل النتيجة التي تريد أنا ركت عليها الجماعة لأنها مهمة جدا لأنها طاقة تعطيك تتخيل النتيجة يقول علماء أن المفتاح في تخيل النتيجة التي تريد هو تكرار التخيل ماذا يعني المفتاح ودكرار التخيل يعني مما يكفي اني انا اتطور نفسي اني حافظ للقرآن الكريم مرة واحدة وان تعيش وحسنا ذوق كفا لا لا المفتاح ودكرار التخيل يعني فريق القرآلي اني تخيل يوبيا لمدة سنة اني يهزم الفريق الامريكي انت تخيل نفسك انك انت تحفظ قرآن فريق يوبيا وخليها ورزك مع اذكار النوم انك تتخيل لفنك في الجنال والتحافظ القرآن يوميا قالوا المفتاح هو تكرار التخيل لان كل ما تتخيل اكثر كل ما ترسم الصورة اكثر كل ما عقلك الباطن يساعدك اكثر على تحقيق حلمك اذا الخطوات الثلاثة اللي حجمناها هي الخطوة الاولى حدد ماذا تريد ثم حدد اهداف وثائف حددها ثم خير النتيجة التي تريد يترى ايش هي الخطوة الرابعة خلنا نشوف مع بعض الخطوة الرابعة الخطوة الرابعة ابدأ بالعمل يا الله كانت الخطوات الثالثة حلوة كلها اشياء يعني نظرية وتذكير حد بدأ تريد وحد دمتا وحد الخطوات رسالة محددة وبعدين تخيل نتيجة للسلول كلها سهلة الخطوة الرابعة قالوا ابتأ بالعمل لكن انا اقول في ابتأ بالعمل ابتأ صح في حفظ القرآن الكريم قالت تكون عندك تجارب سابقة كثيرة قد عندك انت بدايات لكن انا اقول ابدأ بداية صحيحة ابن العدو جيل في نهاية هذه الدورة بناخد يعني كيف تحط لك خطة منظمة لحفظ القرآن الكريم لكن ابدأ بالعمل يعني شلون يعني انت الان بعد سماعك لهذه الاشريطة حط لك خطة لحفظ القرآن الكريم وابدأ من اليوم كنت هنا في احد الأوراة يعني يقول لهم ابدأ بالعمل فالواحد يقول لي خلاص ان شاء الله بعد شهرين انا ابتأ وفعل خطه واحد يقول ان شاء الله لما خلص الاختبارات اضع الخطه واحد يقول لما انطلود اضع حطه لا لا لا لا لا الخطوة الراضعة ابتأ من العمل الان الان من اتخلص عظمة اتخلصها من متبع فى القرآن الكريم وامدال فيه الامر فيها الام قانو في هذه القطوة هناك قانون نفسي كبير القانون يتكون من كلمة واحدة تدوشي هذه الكلمة هذه الكلمة اسمها اسأل قانون اسأل اسأل اسأل, اسأل. سألكم سؤال الان وانت تبدأ بالعمل كم واحد منكم يعرف حافظ للقرآن الكريم وتقول انا يعني بعض القواعد منكم ولا احنا منكم ما تعرف ان تحافظ وترعى كتاب القران كلنا نعرف لكن هل في يوم من الايام جيت ومسحت الحاف او قلت اللهم كن كل شيء وحافظ الله قال لي انا الحين عندي هم الذي احفظ ممكن تعمل لي رفايه هو كل الحفاظ احنا نحتاج إلى هذا القانون اسان لا تخاف من جاي شوف الطلاب الان حسنا في كلية في الطب الطالب اللي ما يسأل الطالبة اللي, اللي كانوا في الدفعة اللي قبلها اللي نجحوا بامتيار في المادة اللي, اللي اذا ما سعلهم وقال لهم شو دي امتيار شن هل شو دي, شو دي الطالب اللي ما يسأل هو اللي يجيب اخس اللي يرسم لو استحى وقال لا لا بل أنا ليه هسأل الطلاب اللي قال بالله ويش نوجات الأسئلة ويش ليه لأ أنا بجد وخلاص القانون يقول عشان تحقق حلمك وتبدأ الصحيح لا تنسى اسأل اسأل اسأل, اسأل. اذكر لما أنا يعني كانت بدانتي في الحفظ اني سألت الدكتور زي ما قلت لكم في القصة بعد سنتين انا عبد الله حفظت تمشييد وحفظت تقريبا 10 جزازات ثلاثه ايش خلاص انا داشوق وبعدين جتني جاني فتور جسمي علي خلاص طقت نفسي قلت انا اسمح هذا كل المشايخ مشغولين بعدين كتبت هذا القانون النفسي اس ال اس التاورياس ايش وراي هسه الحين صحيح ان الشيوخ كلهم مشغولين بس ليه ما اسأل احد المشايخ اللي انا اعرفهم وقل لا قل لا انا انا احفظ القرآن الكريم وعندي همبلا وحماس مو كيفتها اذريك جاتني في نفسي وقلت يعني لا ليس بشي النفس كان تشيل اللي بطراحة ولا جلت لا بل جلت في طيب اذا قال لي لا انا ما عندي وقف ايش خصاص انا اصنحي ما حاجة خلاص فرحت للشيخ وقلت يا شيخ انا عندي همبلا وحماس عندي احفظ القرآن الكريم ومصمم وحددت ماذا اريد وحددت متى وحددت يعني وقعدت خيال لبسي لكن انا يعني احساد الواحد الساعدي ممكن بساعة نجيخ قال الشيخ انو وقتي صراحة يعني مشهول وكذا لكن هل انت عندك يعني هل انت مصمم من الساحب الظبوع قال انت مصممو وحظم لي هدى الشيخ يوم شاف عندي جمه وحماس ونشاط قال ما وبتقول بعد سؤالي للشيخ خفص لي الشيخ تقريبا ساعة من وقته يوميا يساعدني على الحفظ وراجع معاني سبحان الله انا ما كنت يعني احلم يمكن تربع ساعة من وقته لا في اليوم شاب عندي جد وسألته وشاب عندي خلاف في هذا السؤال خفص لي ساعة يوميا فعلا كان هذا الشيخ يعني ذاه الله خير عنده حماس كل عجر هذه الدورات لها إن شاء الله إذا انت تسأل تحاول تسلحونك من الحبطة اسأل اللي معاك في حلقة حبيب القرآن إيش نال حبطر الطرق الكويسة شيني الوسائل الحبيثة تجد كل واحد يعطيك شيء لكن كل هذه الأشياء تزيدك حماس في شيء اهام جدا وانت برا تبدأ الان بالعمل اخوة خلاص انا ابغى احفظ بقراء كريم وابدأ من اليوم في شيء نفسي يعني يصدق عن بداية العمل فلا وهو الخوف من الفشل يعني شلوه يعني ممكن واحد يبدأ وعنده حماس ويقول يا الله انا عزيحل الله احفظ بقراء كريم لكن انت خاطرة ويعني يعني انت ومكن تفتل في لحظة وصراحة يعني ويفتف في يخاف من الفشل هي الطفل الان مع ابوه الطفل يعني اذا اول مرة ما يعرف السباحة ويروح مع ابوه ابوه يقول لا يالله يالله طفل بركة الولد يقول ها لا خايف خايف من الفشل طابد قلنا لا, لا لا خايف لو ظن الولد خايف من الفشل وما راح ورمى نفسه على البركة شل يصير ممكن يعيش سنين وصير اربعين سنة وخمسين وهما يعرف السباحة لأن خوفه من الفشل منعه انه ينجح في السباحة في تعلم السباحة نفس الشعيب بالنسبة لنا في حفظ القرآن الكريم يقول الوحيد يقول لا لا لا حظه طراء كريب صراحة يعطي بشروع كثير وما اقدر ممكن تمر عليه السنوات وهو ما حقا لقي شي الحل مثل الابو الحل انه ما يترك الولد وفليه على خوفه لا ينسي في الولاد وفليه معاه في البركة في وسط الماء وجربه الولد بيشعر بالخوف شوي شوي وبعدين يتعود على استماحه نفس الشيء انت وانت يفتف الله ابدأوا بخطوات بسيطة في حفظ القرآن الكريم انا اقول لي واحنا قاعدين نقول ابدأ بالعمل ابدأ بأول خطوة انك تحفظ صفحة تحفظها مصبوط تحفظها بحفظ مصبوط والذات لما نقول انا ابدأ بالعمل ممكن يكون على تجارب كثيرة لاضية حفظك فيها لكن حفظ يعني سريع وحفظ مسيحة على طول لا تهتم بهالحفظ السريع الخطوة هذه مهمة انك ابدأ بالعبن وابدأ بحفظ مضبوط وان لا عز وجل بمكملة في خطة حفظ القرآن اذا احنا ذكرنا الخطوة الاولى حدد ماذا تريد الخطوه الثانيه حدد اهداف ووسائل محدده الثالثه تخيل النتيجه التي تريد الرابعه قلنا ابدا من العدد الذي قانون اس ال الخطوه الخامسه تكون تقبل التوجيه شلون تقبل التوجيه يعني انت تثير في حفظ القران الكريم مهما سمعت من دورات مهما قرأت من كتب فستظل عندك ثغرات وعندك اخفاء كثيرة في طريقة الحفاظ في طريقة المراجعة انت لابد يكون عندك موجه تسأل اللي حولك وتتقبل التوجيه من الحفاظ اللي حولك ويقول لهم يعني انا حديرك بالحفاظ والمراجعة ممكن يتوجهوني تقول توجهون أنا في, يعني في بداية حقلي لما حفظت عشرة إذناء من أول الفاتحة حتى ختمت سورة الدولة وكنت أظن إني أنا يعني خلاص حبطت وخلاص كنت بقيت ويبن لي أنتقل إلى سورة يونس وبعدين خلاص حكيت إن حفظ قرآن كريم أصبح سهل تكلمت مع احد الاخوة العفاة الزملائي فقلت لها بصراحة يعني انا الحين الحمد لله بدأت بخطة وبدأت بنشوة وهمة كثيرة وابغى اسئلك ابغى اسوف توجيهك ابغى توجيهك الحكيم هل انا اللي انا سير عليه صح ولا غضب فقلت الحمد لله انا حين حافظ عشرة عساء والان ابغى اسير واحفظ صورة يونس وكمل. ذا اللي الدكتور يا دكتور حافظت عشرة اجزاء الان قلت لأيه قالت طيب سمعني الان ما تحفظه من صورة الاعراف فقلت له صورة الاعراف لحظة لحظة اصح المطحة واجرى شوية كان راجع ومعلينا سمعنا لقد سمعني صورة النساء لفكم الله في اولادكم اتذكروا من ذو الحب الانساء لقد لحظة راجعة جان بكلمة يعني اثرت فيني كثيرا قال لي دكتور انت ما حفظت لا تفتع نفسك انت لم تحفظ عشرة اجزاء لان هذا حفظ ملكلك وبكرة انت تسير على الحفظ بعدين تتنسى الذي حفظته في الاول وتتخربط وهذا هو السبب ان كثير مننا تخرب لانه ما اسسوا اساسات متينة في الحفظ ستكون انها كانت هذه الكلمات كانت قوية على قلبي كنت يعني عندي نجواب غوافل حفوض وترمن لكن كأنه نفع لي كأنه كان لقوع مصحى ترى اللي حفاظت عشر شاء اللي حفاظتها هذي مضحفه مربوض لكن تراجعها كنت قلت يا شيف يعني اه قد راجع ترى اللي لا لا تتخاف انت صحيح لكن حفظت الجديد لها وحفظت بحفظ مضبوط لم يأخذ وقت وفعلا خلال تقريبا اسبوعين حفظت العشرة أجزاء حفظ مضبوط أسبوعين ما كنت أراجع في كل يوم جزء خلال اسبوعين حفظت العشرة أجزاء تماما ثم انتقذل بعدها ثم انتقذل الأجزاء التي بعدها إذن في هذه الخطوة اللي مرحها أدماء المرس في تقبل التوجيح لان كل واحد مننا الان يسير في حياته عدة ثقاط عامية يعني انت الان كنت قاعدة تقود السيارة في نقاط عامية داخل السيارة اثناء رياتك اذا انت تريد تلف لابد يلف وجهك حتى تطرق السير لان ما نستطيع ان ترك كل شيء من سلال المرايا اللي موجود المرايا الجانبية والمرايا الخلفية فاحتاجنا فيها نقاط عامية انت عندك في اثناء قيادتك للسيارة نفس في, في اثناء قيادتك لنفسك لحفظ كتاب الله عز في نقاط عمية فتقبل التوجيه وتقبل لدى انسان ينصحك لان النصيحة مهمة جدا لكن في التوجيه لا تنسون التوجيه الايجابي التوجيه البناء فقط يعني انت ممكن تطلب من انسان ويعطيك توجيه سلبي يقول لك انت ما تصلح للحفظ انت جاي الحيث اللي تحضر والله ما ينسى التوجيه احنا نقول فقط التوجيه البناء التوجيه الايجابي التوجيه اللي تعلم الانسان نفوح يبغاك تحقق حلمك لحفظ القران الكريم لكن اي واحد يعطيك توجيه بحيث هذا التوجيه يصدق عن حلمك وصدق عن الحفظ هذا لا يسمى توجيه ولذلك في احد الاخوة يعني طال حريفة عن الحفظ ولكن حاجة بلا خبطة فيلا خبطة بين الحفظ والمراجعة فراح لأحد الناس ممن يحسبهم صالحين فقال له يعني انا عندي هذه المشكلة اش نصبحتك ليه فقال له شوف يا, أخي. يا اخي شوف انت اذا حفظت القرآن الكريم انت تبديد العالم الاسلامي نسخة جديدة من المصحف يعني كأنك مصحف جديد او نسخة جديدة من القرآن الكريم موجودة فانت ينتجي الشيء فالمصحف الجديدة او النسخة الجديدة موجودة او مليئة المساجد فانت ما رح شيء يحفظ القرآن الكريم كلمات لها تذكرون سلكي الأحلام وتجنب لشحة أمين كلمات فعلها لها أقول لك أن يظن أن هذا توجيه هو توجيه بالنار لكن بالحقيقة هذا التوجيه ليس توجيه بالنار بل توجيه سلمي بل يصرف الإنسان على تحقيق خلمة فأنا نقول احنا نقول تقبل التوجيه نقول التوجيه الإيجابي البناء فقط في هذه الخطوة يقول فدماء الناس فيه لقي فلسية مهمة. وهي لا تكن اخر من يعلم. يعني في كثير من الناس الان في هذه الحياة التي في الحياة وهم في الحقيقة اخر من يعلم عن اخطاء انفسهم. كلنا نعرف يعني قصف كثيرة. للمدرسين اللي الطلاب يعني دائما يسلمون عليهم ودائما يسخرون من أخطاهم والمدرس يحذر أنه أحسن مدرس بالعالم وفي الحقيقة آخر من يعلم فأحنا نقول وأنت في طريقك لحفظ القرآن الكريم لا تقول يعني لجي في النشوة ومحفظ وخلاص بسير كل ما خلصت خمس أجزاء عشر أجزاء اسأل واحد من الحفاظ لحظيم مضبوط وقلنا انا حفاظت خمس اجزاء وعشر اجزاء اه اردت ان صاحل هل قريفة صحيحة والامانة صحيحة وشوف التوجيه اللي اعطيكيها ونصيحة لا تكن اخر من يعلم انا متأكد الان انكم الشوقين الى الخطوة الساسعة بعد كل الخطوات اللي لفرناها حدث ماذا تريد حدد اهداف وسائل محددة تقريب النتيجة التي تريد ابدأ بالعمل تقضب التوجيه كيف الخطوة التاسعة اللي خلاها علماء النفس اخر خطوة لتحقيق حلمك الحقيقي يسرى شين هي الخطوة التاسعة ابدا لا تيأت هذه الخطوة التاسعة يعني شون يعني كل انسان طريقة لتحقيق علمه وهدفه انت في طريقك لعفظ القرآن الكريم لا تيأث حتى ولو فشلت في عدة محاولات لا تيأث افلا ليه علماء النفس حطوا هذه الخطوة اخر خطوة لتحقيق علمك تذكرون مقولة الشافعي وطول زماني جعل القضية تحتاج إلى مصابرة القضية ما فقط مرة وحدة قد تفشل ولكن لعند حال حقيقي أبدا يحاول ويرجع ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث عندما قال إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة ساعة تقوم والصواكب تتناسر والمحار تتفجر والصواكب تتفاجر يا الله برضا جميع. وبيتي احدكم فسيلة فان استطاع ان تقوم حتى يغرسها فليفعل. شوف كيف يبي صلى الله عليه وسلم يبغى كيف انت توقفت الساعة وبيتك فتيلة ان استطعت ألا تقوم الساعة حتى تضرسها فتعل كذلك أنت أخوي وأنتي أختي إذا عدكم هذا الحل قد تفشلون في بعض مرات ليس المهم الفشل ولكن المهم إنك تعود إذا فشلت وتصلم حتى تفل وأقول لك إذا في الإفراف ستصل بإذن الله عز وجل إلى قمة الجبل إذن حاول وعلى فكرة يا أحباب لكم كلكم إذا كان علماء النفس يقولون عن مشاريع الدنيا أبدا لا قيئة فأنا أقول لإخواني أخواتي كلكم لا تيأسوا فإن مشروع حفظ القرآن الكريم مشروع لا يعرف الفشل كما قال عنه العلماء يعني شون يعني كل المجهود اللي أنت تسويه عشان تحفظ كتاب الله عز وجل كل حرف بعشر حسنات إلى سبعمائة باعث كل حرف اشرح حسنا دي جت يا ابطا فهو مشروع لا يعرف الفشل بل احنا بنتعامل مع رب الارضار مع خالقنا سبحانه اللي بيسخر لنا طريق الخير حيث ما كان اذا هذه الخطوات اللي بنحققها لها الناس واللي يركز عليها دائما في احضر القرآن الكريم الان وانتو قاعدين تسمعوني انا متأكد ان في افقار اوتوماسيكية كثيرة تمر على بالكم يا ترى في الافقار الاوتوماسيكية خلونا ان شاء الله نسمحنا في الفقرة القادمة الان نتكلم عن الأفقار الأوتوماتيكية أنا متأكد انت أخوي وانت أختي إن كثير من الأفقار الأوتوماتيكية الآن مرت عليكم في أثناء سماعكم لهذا الشريط نسال على الأفقار الأوتوماتيكية وقلت واحد منكم مرت عليه فكرة يقول يا أخي كل هذا كلام نظري وحصوه قرآن ويه هذا يطلح لعلالي يطلح للشباب لكن ما يطلح لي أنا هذا جزء من الأفكار الأوتوماتيكية واحد من كل مرة عليه قال يعني لا لا حسب القرآن الكريم هذا للعلمات أما أنا عاصي ومليان دنوب وأخطاء يعني أنا ما يطلح له القرآن وهكذا أفكار كثيرة تمر على الإنسان إيش هي الأفكار الأوتوماتيكية إيش هي الأفكار الأوتوماتيكية لكل المأنف أن الإنسان وهو في طريق حياته أثناء يومه تبر عليه بيئات من الأفكار الأوتوماتيكية أفكار سريعة جدا تمر على الإنسان قد لا يشعر بها ولكنها موجودة مثل الواحد لما يدخل في الصلاة وما يخشى تلادي افكار كثيرة ضيئات الافكار وروح باريس وامريكا افكار كثيرة تمر عليه ما يشعر الا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما يعرف ايش كان في الصلاة لان في افكار اوتوماتيكية كثيرة يقول علماء الناس ان هذه الافكار الاوتوماتيكية هي اهم اثبات الاصابة بالقلق والاكتئاب عند الانسان. يعني اذا شمعت على الانسان افكار سريعة تلبية وطعامة قد يصيب الانسان اكتئاب او قلق. انا الان لن اطرح الافكار الاوتوماتيكية من جانب الامراض النفسية. لن هذا يحتاج الى دورة متكاملة اخرى. ولكن ساطرح مفهوم الافقار الاوتوماتيكية بالنسبة الى حفظ القرآن الكريم لان في اعتقادي ان السبب الرئيسي في ان الاشخاص يبدأ يتحمس ويحفظ وان شاء الله يتحمس ثم ينقطع بسبب ايش بسبب افقار اوتوماتيكية سريحة مرت عليه طيب السؤال اللي اطرحتها كيف نتخلص الافكار الاطماتيكية وكيف تجددها وكيف تصطيع الوقاية نقول لكي تتغلب على الافكار الاطماتيكية الافكار السريعة التي تجيب عليك الحق القرآن وقد ما تشعر بها لابد ان تتعرف على وجودها اولا أو لابد يكون عندك خفرة انها موجودة بعد ذلك كده احنا سوينا هذي الدورة طيب واحد منكم بيسأل كيف اعرف ان الافقار الاوتوماتيكية هذه الموجودة عندي اقول لك الان انت دمنا تطبق الخطوات اللي احنا عليها وتبدأ خلاص بتبدأ في حفظ القرآن الكريم تبدأ بحوارة نشوى اذا صارت لك حسيت فيها انك مللت وسأرد حفظ القرآن حسينك يعني حفظ القرآن دي الجبال على صدرك ما تقادر في هذه اللحظة اعرف ان في افقار اوتوماتيكية جاتك عن حفظ القرآن وهذه الافقار في السبب اللي خليتك تبجر وتمنى وقلت لكم مثال وقع لي انا في يوم الايام كنت احفظ الحب لا يعني قلت عندهن في يوم واحد حفظت نص جزء في فداية البقرة وبعدين يعني خلال صفحين حفظت الجزء الكامل وبعدين حسيت مشاف فجأة المشاف الخساد حسيت بل المالكات الأحفر شايفة في شيء في شيء خارلي فبديت أحلل أثاري حسيت أنه درجة البلل والضجر والإحباط اللي عندي تقريبا بسيطة بيها إحباط أدخل الصفحة مالي فاتلك أملها من الحقوق شي الثالثة يوم فكرت جيت انه انت بدأ الضجر عندي بدأ الطجر والإحباط عندي عندما إن كنت أحاول الحقوق يوم وصلت إلى آيات الطلاق في صورة البقرة ما استطعت اني احفظ الاية تمام وترمية يوم كاملة المتعوض احفظ في اليوم ثم فهم. او ثمين كذا في اليوم اية الطلاق ماني قادر اسملها اذا انا حين عرفت فيه ضجع الاحباط تقريبا تسعيث الى تسعة تسعين في المية المعقة اللي صار لي اني كنت احاول حفظ و مريت باية في الطلاق ما قدرت احفظها. بدين تتفكر. قال لما كانت احفظ اية الضلاق. في الافكار اللي كانت تجيني. ولا كانت اشعر بالاحباط. لابد ان في افكار وتفضي فيه سريع علي. يوم بعد ما عرفتي بعد تفكر. لقيت ان في ثلاث افكار. طب علي. الفكرة الاولى تقول انت بطيء الحفظ أنت يا عبدالله ترك بطيء الحفظ بعدين فكرة ثانية القرآن مليء بالآيات الصعبة دو تلحيي في البقرة وضعت تدخل في المتشابهات وآيات و... الأنبياء دوقت وفكرة ثانية مرت عليه قدام أنك أنت بطيء الحفظ والقرآن مليء بالآيات الصعبة إذا لن تستطيع أن تحفظ القرآن الكريم اتخيلوا ان كانت هذه الفكرة بسيطة علي في داخل في داخل قلبي اتباع تستطيع اتباع تستطيع الحفظ وقراض الامرياض وقراض هذه طبعا تقرر بسرعة عادة وهي اللي سبفت لي الطجر والاحباط اذا انت وانت يا اختي في طريقكم الى حفظ القرآن الكريم اذا هرد عليكم أترى أثيت فيها الإحباب وضجر وتفتح القصة بالتجاجر تحفظ تعرف أنه في أفكار أوتوماتيكية الطريقة زي اللي في الكتيب عندكم السجل كم أكتر الضجر والإحباب اللي عندك تسعين ثمانية فلمية السجل سين هو الموقف اللي مر عليك هل ظار لك شيء معي ممكن يكون واحد من الشباب جاء وقال لك كلام وخلاك تحفظ الهاب يكفي لك تنجل شئ الافكار اللي مرت عليك هذا يدعونا انك انت تبدأ تفكر على طول عليك استنى لما يجيك الضجر والنحوار سبوع سبوع سبوعين ثلاثة سبوع عليك تفكر في الافكار اللي مرت عليك خلك سريح انت الان في هذه الدورة اعرف ان في شيء اسمه افكار قد تباتي فيه سريحة. اول ما تحس بالضجر من اولها على طول فكر كيف ايش ايش الموقف ايش الافكار اللي مرد عليه تحصر هذه الافكار طيب الان تعرقت على وجود الافكار مستماتيكية يسوي فيها الان تلاقشها شد لها رفحتها تبدأ بدال الانسان عادة لان هذه الافكار جالية من نفسها يفتقد انها افكار صحيحة نية المية واني تناقشها انا افضاك الان لما تجيك افكار زي تبدأ تناقشها عقليا تشوف شيد دليل على صحتها وشيد دليل على عدم صحتها اكيد في دليل على الصحة ودليل على عدم صحتها ولا ما كانت هي اصلا موجودة خلي نشوف بالنسبة للميثال حبي الدليل على صحة الاقار بفاس جيلي لكي تضغطي الحفوض وقرؤون من الاسخارة فلن تستطيع ان احفظ شدها في حتى يعني زي الفترة اني حاولت اكثر من برده احفظ اعيات الطلاق وما استطعت بعض الايات السهلة اللي كنت انا حاومها في بداية صورة البقرة اذا انا الحين بدأت احفظ وانسى والحين كون الان في اعيات الطلاق وبعد اذا خلاص ما فليس هناك فائدة من الحق ليه واصم ليه واصم ما في فائدة من الحق هذا الدليل اللي كان عندي على صحتها طيب لو جئت الحين هل يتسبق بها صحتها اللي انا ارغاها الدليل على عدد صحتها اني من داخل ما هل هناك دليل على عدم صحة هذه الابقار الاوتوماتيكية لما بديت ان تسبع نفسي ان تسبع اكثر لقيت الله في ادلة على علم صحاتها طبعا برت بي في بداية في الصورة ايات موسى عليه السلام مع بني فرعان وفي ايات متشابهها وكانت صعبة ومتشابهة ولكني استطعت ان احفظها ايضا حفظت اول ثمارين اية من البقرة في خمسة ايام فهنا في الحقيقة سريع حفاظ وهذه كانت عيات موسى عليه السنان صعبة ومتشابة ومعارض حفاظها وبارض حفاظها اذا القضية ما في انا بطيء حفاظ ما في مسلمة زي الافكار رسواتيكية تقول لله في دليل على عدم صحتها من السريع العظم على مرسل دراسة في ادلة على عدم صحتها الان بعد ما تشوف الدليل على صحتها والدليل على عدم صحتها تخرج من الاسقار الاوتوماتيكية الى الاسقار المتوازنة شيني الاسقار المتوازنة انت الان اسقار اوتوماتيكية معظمها كما يقول علماء الناس غلط معظمها غير صحيحة 100% واذالك انت لما تناقشها عقليا تشوف في دليل على صحتها وفي دليل على عدم صحتها لما تقدر تحلل مع نفسك ايش دليل على صحتها ودليل على عدم صحتها ستخرج بأفكار متوازنة شين هي الأفكار المتوازنة الأفكار المتوازنة هي أفكار ليست خيالية واقعية وهي مقنعة للشخص نفسها يعني كيف أحول الأفكار الأوتوماتيكية هذه الى افكار متوازنة بدل ما الافكار الاثماتيكية هذه تطير عارق يقلع الحفظ بسبب للتجار والملل كيف احولها الى افكار متوازنة ومعنها افكار خيالية يعني انا بطير حفظ تبقى تقول لك لا انت تستطيع الحفظ انت تحفظ كل شيء لا لا لا لا افكار خيالية نريد افكار واقعية متوازلة ومقنعة للافت انت يعني اشتغل تقتلع منها تماما خلي اقولنا في الافكار المتوازلة اللي جات بعد ما فكرت هذه الافكار الاطماتيكية الدليل على صحتها جيت الى الافكار المتوازلة مثل انا سريع الحظ عند الايات السهلة الدليل على العدد الصح اللي انا سويتني ان حفظت اول ثمانين اية في خمسة ايام وحفظت ايات موسى وانا ممتاز بالغاية لان انا سريع الحفظ عند الايات السهلة لكني احتاج الى وقت اطول لحسب الايات الصحنة افكار من حيالية وش بس, بس لا لا لا انا سريع الحفظ مقلاص لا سفر متوازنة ان ايش انا سريع الحفظ عند الايات السهلة لكني احتاج الى وقت اطول لحفظ الاياف الصحابة تقول يوانا وقلت لهذه الافكار المتوازنة درجة الاحباط قلت من تسعين في المئة الى ثلاثين في المئة واستطعت اني اواصل في الحفظ انا ابغاكم مو تصارعون بس بالروم بعدين ترجعون الى الكوتيج تشوفون الدفتر تقرؤونه مره مرتين وثلاث حتى تستطيعون انكم تتعرفون على الافكار الاتوماتيكيه اللي عندكم تكتبون شي دليل على صحتها ودليل على عدم صحتها وتخرجون بافكار متوازنه ليست حناء ليست خياليه وينبهوا وشوفون لي انفسكم وتشوفون الاحباط والفرق واحد منكم بيقول يا دكتور اكعد اكتب في جدوال هو اكعد اكتب فيه حطنا لكم بالكتير بجدوال فاضحة قد فيه اقول لكم في البداية انت ابتكتب كل ما ورت عليك فجار وملل بدأ اكتب بعدين بتشوف ان الجدول هذا اصبح طريقة لتبكيرك فبصير ما تحتاج بعدين ان على الجنول وانما فقط اول ما تحس الضجر ولل تبدأ تشغل طريقة تذكيرك العقلانية وعلى قول تقول شين افقار مرحلين مارس شين افقار مرحلين ايش يجب على الصحة بالنسبة حتى تطلع الافقار مدوازنة والضجر يبدأ يقل اكثر واكثر الان اخواني اخواني بعدين تسعوني أكيد كانتكم أفكار متسابقية ويقولتوا قاعدين تتبعونني أكيد كانتكم أفكار متسابقية الآن وقالت لكم يا أخي يا إنها الحياة طويلة شاكت تعب وشاكت لقاء باقي أنا رباقي عنك أتب ويعني صراحة وقت طويل أقول لكم فتقوني إن هذه الطريقة بتوفر عليكم أيام وقد تكون شهورا في حفظكم لكتاب الله عز وجل لأن تدرونش البداية اللي الإنسان فيه يفكر ويترك الحفظ البداية هي فكرة اوتوماتيكية إذا الإنسان استسام لها الفكرة تجر عشرين فكرة إلي تصبح أن الإنسان قناعة وبعدين خلاص يترك الحفظ أو يصير أو يصير الحفظ لذلك انا اقول لكم نصيحة لوجه الله اخذوا كمدرين الافكار الاوتوماتيكية هذا بمحمل الجند مجح ما حسيت الضجر واحباب طبقه صدقني التدعي لي دعاء كثير الان بقول لكم بعض الافكار الاوتوماتيكية الشائعة من الناس سميها افكار اوتوماتيكية ساخنة اللي لما تجيك هذه الفكرة قد من الحفظ ساعات فيمكن ايام خلنا نشوف بعض الامثلة للأفكار الارتوماتيكية الساخنة وكي ممكن نحن نشوف الدليل على صحتها والدليل على عدد صحتها وممكن نطلع لأفكار متوازنة منها اول هذه وهذه أفكار مرة فيدي شخصية اول فكرة لكي اتقن حط القرآن كله واراجعه بعد حفظه ينبغي ان اتفرر تماما وانا لا استطيع ذلك تقول اكتنت شعلي اشوف الحفاظ تخير انه حياة الحافظ ما عنده حياة غير انه بخاطك المضحط ويراجع خلاص يجب يكون يجب يكون متفرر تماما للحفظ خلاص ما عنده الا الحفظ انت توقع انه عشان احفظ وسين تبقى لابد ان اتقرر تماما وانا لا اصدع ذلك فبقى مثلا على فكرة كان في الديني تحس حظي وبحثي ان فجأة حس يبني فادر ان احكم لو واحد منكم يتسيطر عليها الفكرة ويقول اوه بحد حيالي بحد دعاتي بحد عملي بحد دعوتي بحد طلبي للعالم لا لا لا ما اصدع خلاص إذا اترك الحظ كيف تعامل انا مع هذه الفكرة الان صار لي طجر وملل وجاب لي هذه الفكرة كيف أستطيع أن أتعمل معها وفي حتي في البداية حاول أن تكتب على الجدول اللي أنا حطيتها عندك المك... اللي أنا حطيتها عندك في الكتير شو في الجدول يقول الموقف الذي حصل طيب هذه الفكرة وجاب لي شين هو الموقف اللي صار لي ممكن الموقف اللي صار لك انك سماعت عن واحد حفظه القرآن ولانك حفظ القرآن تفرغ فقال من وريدته تفرغ سبعة اشهر يحفظ القرآن وحفظ القرآن ممكن ما سماعت هذا الخبر على طول تجيك الفترة الثمانية ما حتقدر يحفظ لازم يتفرغ تماما اكتب شنو الموقف اللي صار لك وسبسب لك درجة الاحباط هذي كم درجة الاحباط جدا عندك تسعين مي ميلة في ميلة وبعدين تشوف شده الأفكار الاثماتيكية اللي مرات اللي هي زي ما قلنا لكي أهكل حظ القرآن مراجعه تمام لا بد ان اتفرق تمام وانا ما اتفرق اتفرق هذي فكرة الاثماتيكية فايش تسوي فيها تبدأ تسأل نفسك في البداية على الجدول شا الدليل على صحتها وممكن تقول الدليل على صحتها انه سمحت انه كثير من الحباط يقولون انه لقد تتفرق لازم يعني لازم تخطوه تبع عصبات صحات عشان تبدأ تحوط و تتراجع هذا هو دليل عدد طيب تبدأ تفكر على عدم صحاتها دليل عدد صحاتها اني حين انا اشوف يعني... اني اشوف انا كدامي ما؟ ودعاء ومهندسين وطباء حظين بكتاب الله عز وجل وبعد ذلك يكون قائمين بأعمالهم وبدعوتهم وفايتهم ما تفرقوا تماما حاضروا لهم ما تفرقوا تماما اذا في دليل على هدف صحتها طيب شنه الفكرة المتوازنة لقدر اطلع بها من هذه الفكرة الاوتوماتيكية ممكن في كلمة واحدة تغيرها صدقني ستتغيى محمدك فاحدا خلق اشتره الفكرة المتوازنة لجاغني لكي اتقن حفظ القرآن كله واراجعه بعد حفظه ينبغي ان افرق جزءا من الوقت ينبغي ان اتفرق او افرق جزءا من الوقت وكون جزء جديد من الوقت عشان احفظ كلفة اتفرّغ تماماً كان فيه الضجر والملل لما حولتها الى فكرة متوافلة ما هي خيالية ما بيرسانة لا لا لا ما يحدى الا واقت والاحتاج الى جاهد لا بتحفظ بدون وقت لا هذه سمها ان اثقار لكن الفكرة المتوافلة شو تقول ان ينبغي ان تهرّق جزءاً قد يكون جزءاً كميراً من وقتك حتى تتكى وهذا في البداية يا جماعة هذه في البداية فقط لما تتقن الحفظ خلاص تصبح مراجعة القرآن كأن لا تلاو عندك إذن القضية مؤقتة خاشوا فكرة الثماغية ثانية قد تسيطر على الكثير من الحفظ أنا كثيرا ما أذنب فلو حفظت القرآن سأكون منافق فنأباعي لمحاولة حفظ القرآن يعني واحد يجي يقول يعني أنا مسيكي أنا دلوبي بلغت على السماء جاهز أودنا بالليل والنهار يجي بحثة القرآن يعني هذه أنا منافع طبعتي أنا مراعي إذا ما قداعي جنبه حاوله فتكوني لنبه هذه الفترة على الإنسان موه بس تشيله من حفظه وتخليه خلاف ينسي الحفظ تخليه ينس تخلي قد يترك الالتتام كله بسبب هذه الفكرة لو نجي احنا حين نفكر هذه الفكرة الارتوماتيكية هذه انا كثيرا ما اذنب فلو حفظت القرآن ساكون منافق فلا داعي المحاولة لو تجي ايش الدليل على صحتها داعي على صحتها اني قاعد الحين احفظ القرآن لكن اقع في الظنوب اذا قال امنا منافق اشنور انا احفظ القرآن واقع في الظنوب شون هذا ممكن يكون دليلي على صحة هذه الفكرة بعدين لما يجي فكر بمنطق حقلامي شا على عدم صحة هذه الفكرة؟ الدليل على عدم صحة هذه الفكرة بدأت فكرت وجدت مئات الآيات والحديث كلها سيكون هذه الفكرة لا ما مضحيحة الدليل ان كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ان احنا نحن يعني محبا حتى لو انت حفظت القرآن هل تتوقع لك بتصير ملك؟ لا يحصل لها امره ويفعل ما يؤمر لا لا لا لا حتى بحصنك لكتاب الله عز وجل انت فشار وعرض الخطأ وعرض التسيان وعرض الضروب لكن ماذا المطلوب مني المطلوب مني اني اتوب متى ما وقعت في الزم لو قلنا كل واحد حفظ القرآن وقع في ذم منافق اذا كل الحفاظ منافقين لأنهم ليس ملائكة بل بشر ولذلك يعني شكرا لعلى على الصحر هذه الفكرة إذا الله حز وجل من قرار من صفات التقين اللي يدخلوا للجنة واللي احنا نحفظ هذه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بسروا الله فاستغفروا لذنوبه ومن يخسروا الظنوب إلا الله ولكن يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون يعني الآن فريحة إن الإنسان ممكن يغلب لكن نهاية الشيحة ولا نسر على سألة مش هذه دعوة يا أحباب نحن نقول خلاص معنا نحكب قرآن ونظلم ونتعمل الزمد لا لا لا ذكروا إننا قلنا من شروط والثلاثة ثلاثة يعني أمور لا مد منها في بداية الدورة الدولة والمعاصي لا بد نتقعد عنها والثوب والتوبة لأنها تأخر لكن ما نكون على النقير متوقع ان احنا بصير ملائكة هذه السكرة كانت اخرتني كثيرا عن الحفظ فبديت احضت فكرة متواسنة وبعدها تقول ليه انا ما اتعين بحفظ القرآن الكريم عشان اتخلص من ذنوبه كل ما ادمنت احضر اكثر عشان اتخلص ذهب الى الدم لعل الله عز وجل ان يغفر لي فصح وطدق حديث الحديث صلى الله عليه وسلم واتبع سيئة الحسنة سمعها ليه ما افكر بلان ما افكر انا حافظ للقرآن الكريم أن انا منافق عبد الدم ليه ما اقول لاني انا حافظ للقرآن الكريم وقعت هذا الدم لأود ان اتوب ولأود ان افعل طعات اكثر بحفظ القرآن الكريم شو أنا في اللي أرضاه الآن من فكرة الأفكار الأوتوماتيكية إن الإنسان لا يستسلم للأفكار اللي تشيله الوثاوس الشيطان لا يستسلم ممكن يخليها أن هذه خلاص مسلمات إنها فكرة جادلة فكرة يعني آه هي جاية من داخلي إذن لا تكون صحيحة هذا الكلام ليس صحيح خليشوا أيضا طحب الأفكار الأوتوماتيكية اللي فعلا انا برت علي خلصوا ايضا فكرة اوثماتيكية برت علي وحس كثير بالحفظ يصبر عليهم وسبب بما يعني كثير من الناس يتركون الحفظ هذه الفكرة بالخصص تقول كلما حفظت نثيت احفظ وانت فما الفائدة من حفظ القرآن إذا كنت انت راح بعد حصه يعني يا انا كل ما احضض انت احضض تشرف والد بالحضضان انت واحده من اخواتي قلت لها بالسال لي عندي ولد من الاولاد ابغى اقطع عن الشفت ابغى اتركها على الحفظ لكن يقول لي دايم يعني شلون احفظ بالضبط و... الله عز وجل يقول قال كذلك اتك اياتنا فرسيتها واخذ قال لي يا ام بطن انا ونروح من هذه الايه وانا اعرف عندك لي ونروح من قياده اعلى ويا رب لهعايه قال كذلك في الايه تدفع دي هو من البتاع الكدري نفس الفكره كلها حاطه في كلها حاطه في استفيد من حط القران في واحد في احد الاخوه قال لي يا دكتور يعني ابدأ و احفظ القرآن و نفسي للدم هو لدنسى بعد فترة ليه طيب انا اعرب نفسي للدم ما في داعي احفظ من الاساس شكس الفكرة الانتوماتيكية الساخنة لما الانسان يحطها في بادة انه يعني انا بحفظ و بانسى و بحرف نفسي للعقوبة و إذا يعني من بدأتها لاحظت خلاص خلونا في سلامة هذه الفكرة يعني قد تؤخر الإنسان مو سنوات على الحفظ وأنا متأكد كثير منكم الآن لأنتم قالوا يتم تسمعونني مرة أعليكم هذه الفكرة ها؟ يعني أنا أعرف نفسي أنا بس وأعرف نفسي للبلوب وعقوبة في عقوبة أقول لكم فتوى لهيئة كبار العلماء بأن الأحاديث التي وردت في عقوبة اللي حفظ القرآن ونسيه أحاديث ليست صحيحة وهذه فتوى من هيئة كبار العلماء عليها كلام وفتوى لشيخنا أبو ذهر أن من حفظ القرآن ثم نسيه لأشغال فإنه ليس معرر للعقوبة معاء منه جون اه ان ذا اللي اول يرجع لحفظ القران ليه هنغلت هذه الفتوى مو عشان يعني احبط هممكم وبعض الناس يقولون لنا يا لا شدد وجيب حتى بعض العيوب الضعيفه اللي تخلي الناس يعني ينجرون وحاضرون على الحفظ الحقيقة لو تاملنا كثير من الناس ان السبب هذه الاحاديها الضعيفة تركوا حفظ القرآن خوفا من ان تنزل عليهم العقوبة لانوا محطين ان ايش كلما حفظت او عنبا اذا انا اقول يا جماعة زي ما قال بعض العلماء ان تحفظ القرآن مشروع لا يحرف الفشل فانت على اجر اللي حفظته ثم نسيته بابا خلقتها بنت حد اجر لكن كان حل ونفتح الموضوع بس كيفك تخلص من هذه الفكره الاوتوماتيكيه ان كل ما حققنا شيء دليل على صحتها ادري على صحتها والله يعني متاكد السامعي الان اللي قاعدين يصفونه كلهم اولكم صار عندي مواقف حطات جزء وجزير وثلاث وقاعدين يناقشوا اذا كل ما حققنا شيء طيب كل ما حققنا شيء هذا دليل على صحته دليل على عدم صحته دليل على عدم صحتها ان الآيات والثور اللي انا عاجئها باستمرار واكررها باستمرار ثابت عندي ما نبديش انا يعني اللي تداوم على صورة الكهف كل جمعة مستحيل ينفع تلك السبب ان في دليل على عدم صحت وهو صحيح ان كلما حاطبت نفير لشيه الفكرة المتوازنة اللي ممكن انا لما حق في بالي أحس براحة الفكرة تقول كلما حذرت ولم أراجع نسيت كلما حذرت ولم أراجع بانتظام نسيت إذن هذه الفكرة تخليني إيش هذه الفكرة تركي عندي جانب المراجعة أنه هذا مرائع وهذه حقيقة شوفوا أنت دروسكم درساتنا اللي درسناها واكتبارنا اختبارات وصهر الليالي بعد الاستغفار باسبوعين ثلاثه نسيت كل ما قرات لم اراجعها بالطبيعي ان احنا ننسى ليس هذا فقط القران اذا هذه التقفه اللي كلما حفظنا فيه ثلاثه على الاطلاق لا لا لا السيكه المتواضعه كلما حفظ ولم اراجع نسيت لكن إذا حفظت وراجعت لن أنسى بإذن الله عز وجل متأكد أن حين عندكم أسئلة كثيرة عن الخطة وشنو أراجع ولا أنسوا أشياء كثيرة لا تتعجلون الآن نروح إن شاء الله إلى خلاصة هذه الدورة اللي هي خطة حفظ القرآن الكريم وكيف نكتب خطة حفظ القرآن الكريم وكيف أضع الخطة بحيث أسئل وأحور كتاب الله عز وجل لا تستعددوا بإن الله عز وجل في الفقر القادم نبدأ معاكم خطة حفظ القرآن لكن الآن في طريقكم إلى حفظ كتاب الله عز وجل دائما تنبهوا ان فيه أفطار أوتوماتيكية تمر علينا نبدأ نحللها عقلانيا ونصل إلى أفطار متوازنة ويتحسون بالفارض وابتدعون لذي إذن الله عز وجل خلونا نروح حين إلى خطة حفظ القرآن الكريم في الشريف الثالث خلوكم معنا وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وشفيع لنا يوم القيامة